كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون 117. للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 118. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخدوه وإن لم تؤتوه فاحذروا